اجْعَلوا الالهه الىها واحدا ان هذا لشيء عجيب وانقلق الملأ منهم امشوا واصبروا على الالهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق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 وَقَالُوا رَبَّنَ عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَدْ لَيَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُنْ لَهُ أَمْوَالٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ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 لا يبغى بعضهم لا يبغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر وركعا واناب فغفرنا له ذلك وان لنا عنده لزلفا وحسن مآب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 فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارثت بالحجاب قدها علي فتقفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتن سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم اناب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 هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لصفا وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وَلَهَبْنَ لَهُمْ أَهْلُهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَخُنْثُ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَادِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَادِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب اذكر عبادنا ابراهيم و اسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم انتلنا من المستفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع ودالكفل وكل من الاخيار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 إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر وما اب جهنم ما يصلونها فبئس المآب هذا فاليد قور حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالنا قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا انتم قدمتموه لنا فبئس القراب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 قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك أسكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك راجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَبُوَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ